في الخيصالاني كسرت الخيصالاني صار وست شهور من ضربت وجعاني من ضربت وجعاني العصر والمغرب برغم ما تخيل وعرفت فليس وليفي لنا شكره ومياله